من يقتلوني شهيدا ثم ادخلوني وحيدا فلست أرضا وحياا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 ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فما عساه أن يقول حي يقتلوني شهيدا هم ادخلوني وحيدا فلست أرض حياتي بين البرايا شريدا حي يقتلوني شهيدا هم ادخلوني وحيدا حياتي بين البرايا شريدا تناويدوني سلاحي وعدتي واعتادي لا تتركوني دليلا قدت خانتني جراحي تناويدوني سلاحي وعدتي واعتادي لا تتركوني ذليلاً اذا قامت لي جراحي لما انت غير الا صمود وردة للبنايا وحومة واجواكم عند التقاء السرايا لما انت غير الا صمود وردة للبنايا وحومة واجواكم عند التقاء السرايا عند الالتقاء السرايا <تصفيق> سيدينا امتلئني وحيد فتست أرض حياتي عند البرايا شيد تكبيرنا في الياجي يزلزل الكافرين لا يستفيقون صرا بغضبه الممينة. جدي طول سرى برق بجلم المؤمنين لا يستوي الفرودن بطاعد او جباله بين الخلائق وطرنا شق تلك الجبال لا يستوي الفرودن بطاعد او جباله دل الفيات وطلنا شقا لتلك الجنان شقا لتلك الجنان حين اقتلوني شئيدا هم اقتلوني وحيدا حياتي بين البرايا شريدا هين يقتلوني ثم ادخلوني وحيدا فلست أرض حياتي بين البرايا شريدا